عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ 118. ثم كلا سيعلمون 119. ألم نجعل وَالْجِفَا مَا أُوتَاذا وَخَلَقْنَاكُمُ الذَّرَايا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلَ إِنَّ النَّهَارَ مَعَ الشَّاءِ وَفَتَنَ مَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَاد لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان يَوم ي فَقُ فيِقُ فَتَ تَُ أَاج وَفُوتِ حَاتِ السَّمَُ سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا Hmm. جزاهم وفقا انهم كانوا لا يرجون حسفا وكان 111. وكل شيء أحصيناه كتابا 112. فذوقوا